محمد السقه حب من طرف تالت منى زكي حب من طرف تالت روجينا مجدي كامل حب من طرف تالت محمد متولي زيزي مصطفى سهام جلال سيلم عيد van من طرف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 ايه رأيك يا حسن؟ والله هو من حيث الموبايل جميل قوي وشكله غالي كمان بالعكس ده رخيص اوي ده بخمس تلاف جنيه بس هو ايه اللي بخمس تلاف جنيه بس؟ انا؟ ولا الموبايل؟ <تصفيق> لا طبعا الموبايل ايه <تصفيق> سلام يعني حتة الموبايل ده ممكن يدوزني اه اه ده, ده من حيث الموبايل انما من حيث الشغلانة بقى ايه عندك مينة؟ قص بصراحة عمري ما شفت واحد بيشتغل جوز او خطيب انا مختلف. انا غير كل البنات اللي في الدنيا دي خلاص موافق موافق بس يا ترى ايه طبيعه شغلانه الخطيب دي يعني عدم هعمل ايه عدم المؤاخذه هاعمل ايه بالظبط بنتك الظاهر عليها اتجننت يا استانم وانا شايفه ان بنتي نهى اعقل واحده في الدنيا بنتك شغلت الرميه اللي تحت ده عندها وشغلته ايه بقى شغلته خطيبها <تصفيق> بتقول ايه اسال ايه يخرب عقلك يا نهى شغلانه ابسط من كده طب وافرض رفضت ان اشتغل خطيبي عادي هشوف غيرك ببساطة انا قلت لك يا حسن هديك كام على الشغلانه دي مم. خمس 5000 جنيه في الشهر بالمناسبة كمان اللي هجيبه يشتغل الشغلانه دي بدالك مش هديله فلوس خالص وممكن كمان هو اللي يديني عشان يشتغل خطيبي يعني ايه مش فاهم يعني عاوز اقول لك ان في ألف واحد يتمنى اشاور له بايدي بس ما بالك بقى لو طلبت من اي واحد من ال دول ان يجي يشتغل خطيبي انا انا مش عاوزاك ترد عليا دلوقتي فكر الاول وبعدين رد علي نظريه برضه ايه انت هتفضل وقف كده ما تقعد انت عشان ناب أنت ها طيب، ايوه ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط انا ط يعني انا ط ط ط ط ط ط ط مكتب ايه ده مكتب في شركة سياحة انا بمتلكها بتاعتي انا ايوه حضرتك من عارف انا انا واخد بالي انها شركة سياحة بس انا مش شايف لا سياح ولا هرم ولا بهول يعني مش شايف حد يعني سلام هو عشان انا مكتب سياحة يبقى اجيب السياح ورصصهم لك قدامك كده النظريه برده نظريه, نظرية اسامه بيه بس انا بهزر معاك يعني انا بحاول افهم اكتر يعني بحاول استفيد منك اقعد اقعد فاضل شوف يا بي. من الاخر كده نهى بنتي الوحيده وبصراحة انا مقدرش ارفض لها طلب افهم من كده ان, إن, إن, إن ساعدتك عارف ان نوع الشغلانة اللي هي عايزاني اشتغلها وعرضتها علي يعني اه انك تبقى خطيبها عارف يا سيدي <تصفيق> وانتا ساعدتك مش خايف عليها ولا ليه يا رجل اتنيل اخاف عليها منك انت انا ليه ليه يعني انا بس كل الحكاية ساعدتك ان انا عايز افهم اكتر افهم من حق المواطن انه يفهم بالنسبة لحيسيات وأبعاد الوظيفة وحيات والدك تعيش انت وحيات والدتك ربنا يديك تلت العلم وحياتك عندي اللي أنا ما عرف سعر لحد دلوقتي بلاش الأنفاظ الكبيرة والبؤريه بتاعتك دي ها؟ زي حيس وحيسيات لا أنا عايزك تخلي البصات أحمدي وتخلينا نتكلم بجد شويه نظريه برضي يعني هيبقى مجرد منظر مش اكتر ايوه وسلاح في ايدي استخدمه وقت ما احب تستخدميه ضد مين؟ ضد عمر وهو موافق طول خمس تلاف جنيه ماما عمره ما شاف شكلهم ده اول ما شاف الموبايل اتهبن وحيسيف شغله لي كده. انتي عارفة الاول كان بيشتغل ايه؟ ايه؟ مندوب مبيعات شامبو وصابون وصبغة شعر ويفضل يلف على الشوارع وهو شايل الحاجات دي على قلبه وفي الاخر بياخد كام مية وخمسين جنيه يا مصفتي وبعدين مش أنا اللي اختارت ومال مين اللي اختارت؟ عمر بنفسه هو اللي لفت نظري لحسن ومن غير ما يحس خلاني شفت حسن بجد هو فقير آه وفقير قوي كمان بس صنديف وراجل وشه غير ان دمه خفيف احنا سلطفنا بقى يعني بس عارف يا ماما برضو بحب بتحب ميني أنا؟ عمر يا ماما انت نويا الجنن يا بوكي. يا عم يطلع بالمشاريع يا عم ايوه جاي وعندك شيشه نادي على نار ابيض يا اللي حاضر يا بلدين. يا <تصفيق> <والعلي>. <تصفيق> تشرب يا بلادينا شويه حلو خاصه يا ابني ولانه ما تشربي حاجه يا بنت مش عاوز يعني حتقضي النهار كله كده لا حطتلي حاجة في بطنك ولا بلي تريك بموقع ميه يحرم علي ازاي؟ من ولا ميه لما الاقي حسن وانطمن علي واشوفه بانايا يا عبا أشوفه بس <تصفيق> يعني ليش ما قلتليش هستهاني هتشربي آه. ايه؟ قول يا اخويا لو سمح هو لصة علي هيتأخذ كثير تلاقيه عنده مشوار كده ولا كده وزمانه جاي؟ هو ما عن كده ايوه جاء عارفه إحنا بأننا قد ايه قاعدين يا سنة؟ أنا قلت لك يا بلاش تطعب نفسك وتحين معايا معا راحه يا بنتي ما ساكي أما بلاوي صحيح دوش لا خفتشي على دمك واعمل من حساب للرجل اللي قاعد معايا إيه إيه إيه انتوا ليه ده إنتوا اللي عاوزيني أنا السواق علي يا لوي أنت علي قل <متصفيق> يا بتاع الريش بتعرف تسوق اولا لازم تحترمي لعبتي ثانيا ما بعرفش اسوق انت الظاهر عليك هتتعبني موت سهله ارفديني وبين البيع والشاري افتحلل اما انت عليك شوية كلام غريب موت ما هو كلام زي اي كلام ايوه بس كلام ما سمعتوش قبل كده بسيطة اتعودي تسمعيه ولو مش عاجبك برضه قرفديني قصدك <تصفيق> طلقيني لا لا لا لا لا لا لو سمحتي خلاص خلاص اتفضل اركب طب افهم الاول احنا رايحين فين مش قلت لك هتتعبني ما تخافش على صبيانك يا معلم نقول احنا برضه رجاله مش انت واحد من صبياني بذمتك انتوا رجاله خدامك يا معلم خدامي فين اخدم نفسك انت الاول وبينلي اماره في شغلك ما هو البوليس يا معلم عينه قد كده وشايف وهارش كل حاجه واحنا لسه جداد في الكار ولو تارشنا هنتقفش ولو تقفاشنا هنتكش بالاخر عجمية الزبون هيفوت النهارده ياخد الشنطة ومن نفس المكان اللي اتفقنا عليه يعني اعمل ايه يا معلمي شوف لك وجه جديد يشيل عنك الله ما ترد على الموبايل ده واحد عبيته بنت واكلين لي وداني على صاحب الموبايل لقيته ده ويبقى لهم ايه ده خطيب البيت فما ترد عليهم وهيته كل نهب ايه ده يا معلمي الوجه الجديد عجميه الوجه الجديد اه الو حض من طرف ثالث هاي يا ماركو هلوا مدمزلنها ايه الجديد عندك طقم سوليتير كوليه وخاتم واسوره وحلق انما ايه يجننوا حد شافهم غيري نو الطقم ده صدقيني شيل لهال اوكي اشوفهم بقى طب ثواني حضرتك اشوف بس اللي وقف هناك ده تقصد مين يا مارك الواد اللي شكله مريب ده <تصفيق> لا ده حسن حسن نعم بتعمل ايه؟ بدور على حاجة كده يعني اتفضل يا مادموزين بوحر الله شوف كده يا حسن ايه ده؟ طاقم السوليتار سلوتر سلوتر اللي هو ايه لما اخزة يعني لك هتتعدني ما قلتليش كنت بدور على ايه؟ بصراحة اموت في الصراحة دبلتين بجد بجد اللي تحت الدياب مش عارف يا بنتي الظاهر بتاعه مصطى علي الشنطه دي بتاعتك يا مصطى علي شنطه ايه ولا مؤاخذه الشنطه دي وريني كده لا لا لا لا لا لا الأمانة ولا عمر شفتها أنا كنت فاكرها بتاعتكم لا يا ابني الكدب بخيبة طب افتحها كده وشوف فيها ايه حظ الله يا ابني مش جايز يكون فيها حاجة وحشة لا سمح الله ان هم نوديها لقميس وجايز تطلع فاضي نقوم نرميها هات يابا هات انا هفتحها ها ها يلا مش شايف اللي انا شايفاه يابا كده ايه ايه فيها ايه الشنطه يا نهار اسود كل دي فلوس فلوس احنا ما اتفقناش على كده امال اتفقنا على ايه اتفقنا تكون خطيبي تمثيليه يعني ايوه وانا وافقت طب ليه رفضت اني اكتب اسمك على دبلتي وتكتب اسمي على دبليتك لان الدبلتين دول بصراحة ما كنتش بدور عليهم وبحلم اشتريهم عشان كهاني هاني امال عشان مين عشان آه عشان آه عشان مين سناء سناء مين فهم يا استاذ علي فهم ابوكي وحياة ابوكي يا نيسه سناء شوف يابا احنا هنفضل كده لحد لوست علي ما يروح يجيب الزبون صح الشنطه ويرجع لنا ها طب يا ما تاخد الفلوس معاه ما ينفعش يا عم حامد لانها ممكن تتسرق مني طب نيجي معاك هقول ثاني ما هو ده المكان اللي انا لقيت فيه الموبايل بتاع حسن وما دام الموبايل بتاع حسن اتلاقه هنا يبقى حسن فين هنا فهمت يا عم حامد اه عن حسن على ما اجيب الزبون وارجع لكم وهو زبون مش بعيد ده رايد من هنا قوي بالإذن بقى راح راحة من راحة انت ماشي بسرعة كده ليه؟ انا قولك من يمشي هو مخرام ويمشي وراي مرة تانية هو مين ده اللي ماشي وراينا؟ هو ماشي وراينا ليه؟ اربط هزامة كنت وراكش باوي هزامة اربط هزامة اربطة؟ ايه <تصفيق> واربطوا ليه عشان لو حصلت حادثه ولا حاجه يا نهار اسود انت هتولول ما هي مش ناقصة انت لسه اللي لاني في حادثه وكان انت تيتها انك خطبتي كفايهك حوادث بقى وبعدين الهباب ده بيضربك ازاي خدي بالك انت من الطريق خدي بالك من الطريق مالكش دعوه انا واخده على كده ولا اول مره يحصل لي كده عشان تعرف انت بتتعامل مع مين مع مين انت الحكومه من مين احنا من مين مش من حد طب هو قدامه قدامه ورا ولا مين اللي خدي من طرف ثالث محيد الدين عبد المحسن محمد فريد المرسيا بلعباس رشدي الشامي تسجيل حسام الشريف منتاج رامينو حب من طرف ثالث محمود البزاوي حسين إبراهيم حب من طرف ثالث